بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يأكلوا ويتمسعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معنوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستعخرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه إنك لمجنون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 فظلوا فيه يعودون، لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وَحَافِظْنَا عَلَى مِن كُل شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاسْتَبْعَهُ مبين مُّبِينٌ وَأَنْعَضَمَتْ دَتْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَعْدَنَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ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 وامسنا الذيا حلوا فاعذنا من السماء ما ان تسقيناكم فنسقيناكم وما انتم له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِّمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَعْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طَلْطَالٍ مِنْ حَمْعٍ مَسْنُونٍ وَالْجَالِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ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 يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من فرصال من حمع مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فعل بي إلى يوم يبعثون قال فعلنك من المظلين إلى يوم الوقص المعلون قال رب بما أضويتني لأزين إن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراخ علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من استبعك من الغاوين وإن جهنم لا موعد أجمع لها سبعة أبواب وها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقتوم إن المتقين في ذنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبِعِبَادِي أَنّي أَنَا الْغَفُورُ نَبِعِبَادِي أَنّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ ونبئهم عظيم إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال قَالَ منكم مِنكُمْ قالوا لا سو جل إن نبشر كبر غلام عليم قال أبشر طلوني على أم السني الكبير فبما تبشرن قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون قال فما صببكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجدهم أجمعين إن لم رعت خدّرنا إنها لمن الغابرين. فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُؤْتَفُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ بِئْنَا كَمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَسُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْلُبْ يَهْلَكَ بِقَضْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ عِذَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَانظُرْ قوم حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الامر ان دابرها اولى ان دابرها اولى مصبحين وجاء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 لعمرك إنهم لفي تقوىهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة وأنطرنا عليهم حجارة من الجين إن في ذلك لعياة للمتوسّمين وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْآيَةِ ظَالِمِينَ فَإِنْ تَقَمَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْخِدْرِ الْمُرْسَلِينَ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يمحتون من الجبال بلوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وَمَا خَلَقَ النَّسْمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ الدَّاعِتَ لَآتِيَ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم لا تمد زن عينيك إلى ما متعنا بي أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما على عَلَى الْمُقْسَمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عُزِيزٍ فَوَرَبُكَ لَنَسْأَلَنَّمْ أَجْمَعِينَ أَمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْلَبْ ضَعْنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ إنا كفيناك المستهزئين إنا كفينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله لا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ